المروى بعدها المروودي المروى الرودي يا بيت حلميم مر وواو و بينهما راؤ منهما مرو مروى ثم راؤ مضمومه مشدده بعدها واو ساكنه و د معجمه وحكاها الما وردي اوه وجه واما استفادة الحسن من التقديم فمن ما لا ينبغي ان يقع خلافهم بانه من قبل المفهوم لانها ها اييييي انه اي انها غير مفهوم او يانه لانها مفهومه استفادة الحسن، لانها استفادة الحسن، واما استفادة الحصر من التقديم فما لا, لا ينبغي انه يقع يب... أن خلافون في أنها عم. من قبل مافهم من قبل ما انا من قبل مافهم انا من من قبل مافهم انا من قبل من قبل مافهم انا من قبل مافهم انا انا يا عكا الثالث وعندما يتحاق في الثالث إذا مفهوم إذا مفهوم لا خلاص ودينا مفهوم إذا مفهوم وأما سهل الحسن من التقدم فما لا أريد أن خلاف فيه أنه مقابل المفهوم وقال طبيعة لا لا نطق بيننا فيه فمن نظمه في سلك المنطوقات فقد أبعد لأنه إما استفاد بحكم الدوق السليم الله والقوة الدراكة <تصفيق> لو لو لا أستاهدنا بها أكل إياه أنه مقابل المفهوم إلا الأولين لا الخلاف أبلا إجحتي هو <تصفيق> زي بالتقديم. بالتقديم؟ <تصفيق> بلدك بلدك بلدك هل هو من اجل العالم لا العالم زيد لا لا تقول العالم زيد لا لا لا لا Zajdź do Alham. Zajdź do Alham, zejdź do Alham, na do Alham. Zajdź do Alham, zejdź do في في كنا عبدو هذا معناه لا غيره خلاص هو ولا ولا هو ده عده والدام سبول لنا مش ماكريش اشقالنا يزيدنا لنا هنا وكان مسواه وهو مع الحزر. وهذا دليل إذا الى دوله في بولنا زيد العالم يعني سادف العالم زيد زين العالم والاشتراك في الدليل قبل الاشتراك في الحكم اما ابو له ثاني ورجع قال قوله ابان هذا الخلاف في سياق التقديم والتاخير في ارام وقولهم الغايه بهذ الحصل لا يقولون الثاني ممنوع فان صاحب المفتاح صرح بان المنطلي زيد وزيد المنطلي سواء في هذا الحصل انطلاق على زيد وانتباده سائل لكم كبير من فكه الكبير استقبلنا في على في هذا اللي المفروض انه يتاخر وقدم اما العالم زيد ولا زيد العالم سواء العالم بثاو زيد الخبره خلاص خلاص من nie ma żadnego problemu. Nie ma قال وأما الحزم الحصن في فيما لا ينبغي أن نقع خلافهم في من قبل المفهوم للقضع بأنه لا نتقبل نفي اصلا فمن نظامهم في تلك المنطوقات فقد أبعد لأنه إنما استفاد بحكم الدوق السليم والقوة الدرافة لجقائق تراكب ولا طائف اعتباراتهم فيها فإنما من منح ذلك إذا نظر في مفهوم الكلام الشيء على التقديم بهما نسبة التقصيص والحصر. وأما من ليس له هذه القوة فربما انكره مع كمال قوته الإدرافية في المعقولات والمنقولات كبير الحاجب وكما عن بعض العلماء أنه كان إذا سئل عن فائده التقديم في التنزيل أجاب بأنه فاعل مختار ما يشاء ما <مضح> ويش بقى يقول في العالم وزيد ليش قدم العالم هو مبتداه فقل ليش قدم المبتداه <تبع> لا لا لا لا وحد بأسألك ليش قدمت زيدون, زيدون العالم ولا ليش قدمت العالم في العالم وزيدون أحد بأسألك بلاعة وشو زيدون لا أسمعني قل العالم أتعلام الأول انا بتكلم منها كلها انا العالم الوش انا عارف إننا على إننا. على, إننا حمين على ان على ان حباين قال حديث كتب بناء على ان الخبر بس دي انا اعرف لا المفروض ان الحكم يكون اعم المستجد لان الخبر هو حكم على المستجد لذا يكون الحكم اعم المستجد بس انتوا شباب اذا لاحظوا يا باحضور الخبر هو ما هو عملي في كل مكان تضرب عاوه اما في العالم. في لا لا <تصفيق> <هنا خيرا. تصفيق> بعض <تصفيق> لا بعضهم لا لا لا وما لا خبر عندي لا لا لا لا لا لا لا لا لا خبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونحن نحن وش نحن نحن نحن من أول مسألة. الخلاف معنى العالم زيد وزيد العالم معنا مفهوم اسمع معنى مفهوم الحصر هو أكساب ودع الخلاف قال أن الخلاف في زيد العالم والعالم زيد هل هو سواء أو ما هو سواء؟ قال دائي سواء ما بينهم أي فعل أنت بقينا في الحصر تقديم المعمور يزيد الحصر ولا وهذا من ما لا ينبقى خلاف إذا كنت إياك نعبد المحبوظ أنه لا يقع خلاف في إن, إن المقصود إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة لا نعبد غير لا حد يقول مغيرة هنا ما قال قال جاء بأول مدراب عرجها قالوا لا ما لا ما اسمه عبز قاله هو الحاجب الحاج يبشروه الحاجب الحاج ترى دا هذا الحاج قال هنا قال أخذ له ذلك من قوله إنه تقديم ال... إنه الله أحمدوا الله أحمدوا ها من الله أحمدوا أخذوا هذا أخي ما خبلان يقولوا العالم زيدوا ليش قد مر عالم زين هنا كيف أخذوا من الله أحمدوا؟ ما هناك التقديم والدعم؟ يا ما الرسمة؟ هل لا تسمى؟ وجعلنا باب الحاسوب. فطلقة؟ قال هنا يا ثم <تنزل ل disposições> <mä> <تنزل> انتهى الكلام لما قاله والجباة في الأولين إلا ذهمنج إلى ما نقول قال هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا كل ما يغنى أخذوها من الله أحمدوا من الله أحمدوا من تقدم المفعول في إياك نعبدوا يعني قصده شيء في العالم وزيدون كلها زيدون وعالم قدونها ليس قدمها لا يقدمها فإن من منح ذلك إذا نظر في مفهوم الخامسة وعاد تهدين فهما نسكت التخسيس والحصن <تصفيق> و... وأما ما ليس له هذه القوة فربما انكره مع كمال قوته الإدراكية في المعقولات والمنقولات كابل الحازم وما رؤية عن بعض العلماء أنه كان اذا سيراً عن... أوه كرينا هاي ما هذا وعلم أنه إذا في الكلام التقديم وعلم أنه إذا ويد في الكلام التقديم هذا. مع وعلم إن انه اذا وجد الكلام التقديم مع إنما فيه تقصيره. لا لا لا. ما بلا بعض مرات يغفل واحد. احتاج هل الطيش والله. لا لا. ما مرات يسفق واحد يحتاج. من غير تغيير لأجزائي عن مرحها وإعرابها في قولك إنما تميمي أنا قال القصر مستفادا من إنما وتقديم الخبر هناك تقديمه في ما تميمي إلا أنا وذلك لتأخر التقديم ومالك وش لتأخر التقديم وبونه أضعف في إفادة القصر لم يكن ذلك كما في إنما زيدا ضربت هذا الحين هو معبلا معنا عديا لك إنما وتقديم ولا تأخير هل عاديين ام قال ايه تمام يعني <تصفيق> تميمين انا, أنا يجيد تميمي انما تميمين انا حين تقول انا انا تميمين ولا وش المثال الثاني انا تميمين انا والله انا تميمين انا و انا تميمين انا و انا و الله انا من غير تغيير لأجزائه عن وضعه يعني كل شيء في محل ونجيب ما وإلا وكل شيء في محله ما بشيء تقديم وتأخير لأجزائه عن وضعها وإعرابها قولك إنما تميمي أنا أصله ما تميمي إلا أنا فأتي الكلام على ما هو عليه لا تقديم ولا تأخير والإعراب على ما هو عليه كان القصر مستفادا من انما كذلك القصر من انما وتقديم الخبر هناك تقديمي فيما تميمون الا انا يعني عادي ما بالشمال والا تاخر التقديم وكونه اضعف في ايجاز القصر وان لم يمكن ذلك يعني تقدير ما والا ذلك اخر التقديم <متحدث> هو سواء تميمون الا انا ولا انا تميمون ما بعد سواء سواء ما هو الا الحاصل السببناه من انما لا تقول تستفادناه من تقديم من تأخير من تاخير لذلك اخر تقدير وقال أضعف في بهذا القصر وان لم يمكن ذلك كما في إنما زيد ان ضربته ها تقول ما ضربته ما سا تقدرها ما الا اذا خلى ضرب زيد كان قصر مستفاده من التقديم اذا قصر مستفاد من تقديم المفعول زيد ان ضربته سوا الفرق بين المسالتين ماذا بفرد؟ ما هو سبب تكتر ما الا إلا في هذا المحل وكل شيء على ما هو على كيف أستمر؟ هذا هو الفرح إذا جاء الكلام بإحنا فيها الأول العالم زيد وزيدا ضربتو معنى كان نعبدو حصر ومعنى العالم زيد العالم حصر إذا تكتمت إنما على المثالين هوها مثل الحين يجي إلى خلاص العموم ودخلت عليه كل مثل الحين كل كل القوم من وين سيركون بالعموم هل هو من كل أو من القوم لا أعرف الله هنا قدها العالم زيدن قدوه يفيد الحاصد دخلت عليه إنما كذلك زيدا ضربته تقديم المفعول يفيد الحاصد جاءت إنما من وين سير في الحاصد قال في الكلام الأول إذا هو باجي إنما تفتاكوا جاي معنا ما وإلا إذن هو إنما وفي زيدان ضربت ما هساب رسف تكوي بقلب الكلام على ما هو إذا جاء لكم تقديم المقصر سوا إنما كان القصر مستقرادا من التقديم بأنه في معنى ما ضربته إلا زيدان فيكون المقصود المقصور عليه زيدا وإنما مؤكده لأنك القصر إذا هو حصر وإنما أكد لك هذا نظرا إلى أن زيدا هو الجزء الأخير رتبة أي لأنه مقصود أي لأنه رتبة إذا لا يمكن تقديره بما وإلا إلا بتأخير يا كما على سلام ومن البين في ذلك قوله سلام لم تزيدهما عربتان وإنما لدتون وإنما دخرنا. يعني ذكرنا لدتان أي ما ذكرناها إلا لدتان ولو لم يؤخر لده وبذكر الكلام بما وإلا صار الكلام. أسأل مي ذكرها مي <تصفيق> مثل اللي بكر أسامية للمعشوبات يعني مش أسامية يعني أسباب والله إذا هو الخاطب مالحب اسمها أسامية مجدام مجدام مجدام مجدام يا نقول مش يمكن ان معناها ويشتروا معناها قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو معروف لا لا على لا لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الباب السادس من المقصد الرابع ما لا لا هو مثل ما تقول ما ضرب الحين تقول ما, ما زيدا إلا عمرا فاذا كنت ما ضرب عمرا الا زيد أنا انعكست الكلام ذا معناه ما هذا محصول الخبر الحين تقول ما ضرب زيد الا عمرا اذا عكست انت بدمت المفعول و عكس معنا الباب السادس من المقصد الرابع في مباحث الناسخ والمنسوخ ها يبايع الشيء فهو كذا هذا انك اذا اهوال المعنى مثل عك... ما حين تقول ما ضرب زيد الا عمرا فاذا عك تستن ما ضرب عمرو الا زيدن عكس المعنى هذا ما الا ولا لما في انما ما انعكس المعنى ما انما ما انعكس المعنى ما لا لا عمراً. ما لم تكن ذكرناها لا تتحدث معنا الشعر لا لا لا لا شيء هذا بمعنى ما وإلا إن كان الكلام بمعنى ما وإلا فهم المفروض ان المحصور فيه هو المتأخر سواء ربعتين خمستين عشرين ما يتغير المعنى تمام ما بلا قالوا طرد للباب ليثون على سنن واحد في مثل ما ضرب زيد إلا عمرا المحصور فيه هذه بعد إلا تمام ما بين إنما ما المحصور فيها إلا المتأخر سواء قدم ننت سواء أخر ما أخرى قالوا لأك نترجى للباب فهنا حين قال بأي عكس المعنى ببان على هذا قولنا نترجى الباء إذا حين كل ما ضربه جيدني إلا عمرا نوع تقرب عن دلول مصاب ننتجه ما يعكس قطر إلا المعنى معنى إلا إلا إنه القلب إلا يعني إلا أنه ما رسدني هذا كمان ماذا وكيف قال المعنى إلا ل... قال ما ذكرناها إلا للدشن أي ما ذكرناها ما ذكرناها للدشن لا ذكرناها لا للدشن لا لا ما للدشن لا ذكرناها سائر الباب السادس من الاقتصاد الرابع في مباحث الناس والمنسوخ وهم يشترك فيها الكتاب والسنة الأغلب يعني هذا ما فيه اجماع وقياس و... ويشتمع على مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي بيان معنى النسخ فنقول النسخ في اللغه يستعمل بمعنى الإزالة وبنع... وبمعنى النقل قال ابن فارس كل شيء خلف شيئا فقد رسقه يعني سواء أزاله أم لم يزيله يعني ذاك جا مكانه ها بمعنى الإزالة ومع النقل ما زينا لو ما زينا بانا, بانا. مو. ما الموت مات زينا لما انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا يعني اقول هذا انا اقول هذا ومن اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا انا اقول هذا ومن الثاني تناصف الموارد قابل المال من واحد ولا المال ذا مال هذا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والراعي والراعي والراعي لا مو عاد ما لا اليوم مو لو لو ما ولا الساعه انا لو ما جاء يوم اليوم لو ما هم النفس لو ما يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عند سلام يا سلام عند سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا هذا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله ومسلّه النحل أول شيء النحل من خلية النحل يعني من بيت يعني جبح هذا اختارناه من خلايا فيكون القدر المشترك يعني فيكون, القدر فيكون النسخ إيه فيكون النصف حقيقة القدر المشترك وهو الإزالة سواء وذهب القاضي قال وذهب القاضي أبو بكر ومن ومن تابعه كالقزاري وغيره إلى أنه مشترك بين أيضاً الإزالة والنقد يعني مختلف لفظي. وضع هذا مرة، وضع هذا مرة أخرى. هذا نقل لا يكون شيء عارض عليه. مشوه. لا أولونه. هذا بعد هذا ولا سواء أنا قلت دافعته ولا ما أبعدت. هذا ما هو وضع جديد. ذي هذا الالوان الثاني وضعناه لهذا النقل ثم وضعناه مرة أخرى لإزالة. إذن لأ هو شو قلت مستحيل. يعني مثلاً نقل بدون سواء بإزالة ولا ما بإزالة قال دامدوش قال إنه هلا وش هذا عندك؟ وش الخ... كل هذا خالف هذا مثلا كل هذا خالف هذا. بدي أزالة بدي ما أزالة جاء محله بدي أزالة بدي ما أزالة, أزالة قال هنا بين الإزالة والنقل متمسكين بأنه أخرق عليهما والأصل في الإدراق الحقيقة وهم معارض برزوم الاشتراك الذي هو خلاف الأصل لأن الاشتراك إجمالي وذهب أبو الحسين البصري وغيره يعني قدوم بنا على أنه إجمال ما لبنا عنه استعمال في جميع المعاني، ما وذا... ما بشي إجمالي وذهب أبو الحسين البصري وغيره لأنه حقيقة فالإزالة مجاز في النقل من باب استعمال اللازم وذهبوا الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيق في الإزالة هذا النصف معنى أزال الشيء مجازم في النقل من باب الاستعمال اللازم في الملزوم لأن في النقل إزالة عن موضعه الأول مستروحين إلى أنه غير مستعمل في ما مست... كذا مستروحين مستروحين إلى ها اي مختصر؟ الرواح ذهب راح إلى الجمعة أي ذهب وارتاح للمشي ما اليه إليه وأحبه الى إلى أنه غير مستعمل فيما سواهما يعني ذاهبين إلى هذا. وليس حقيقة في نسخته. في, في من أي أنواع المجازات؟ هل باب لازم الكتاب لأن ما فيه لم ينقل حا قال وليس حقيقة في نسخته الكتاب فيه لم ينقل حقيقة. حقيقة. فتاعين شفا عن على لزوم كثرة المجاز. النقل فيه من في في قال له من من المسمى ذا القص. قص. وهم يقولون ذا خط نسخ. وينك اسمنا نقال ريه نفسه ما خلاص <تصفح> <نصفح> مع ما على مع قال ما لا كان مع مفوه ومدري هذا ها تقول هم الله قد تكون هناك مجازات هيا سواء قال لذا انتفادنا عن نزوم كثرة المجاز وجوابه أن ذلك وإن كان مجازا في نسخ الختاب قال الحاصل عادتك وشي الله الحاصل عادتك دير قوني الحقيقة في النقل إذا قلنا الحقيقة في النقل لأنه سجم ألا يكون الحقيقة في جميع معاني النقل فيكون الباقي مجازات هنا وهنا وهنا وهنا هنا في نسخ الخطاب والنقل نعم كل نقل المفروض انه يكون اذا قدوه حقيقه فيذاخ ف... لا اذا من حقيقة في النقل ها النقل. اذا نقول قدو اي نقل لا نحصله على نقل شيء لا حصلنا على نقل شيء بجوا باقي النقل يسمى مجازا لي الكتاب ما هو لا نقل الله أنا قلت ما هنا يا هنا لا, لا تقولنا هنا ما عندنا شيء ولا لا قال ولا سأل هو من النسخ النحل أو من ما شيء أنا قلت خلي يعمل هنا لا ما بروج يقول مثل قيم هذه ما هو ولا تنقول مثله قالوا نقل هذا نسخ هذا نسخ من داله ماذا الحين قال لك مسمى في هذا نسخ واذا شيء تبعده قالوا قصوا مدري وش هو يقولون يحبوا القواعد عسله يا الله أنا يا أبو على القاعدة على اللغة كل ما, بها أسامي اللغة كتابة. لا نكلا. نكلا. انت ما هذا هنا بقول لي قال بالنسبه لها قال بسم الله ما هو التاريخ حاتلك لي الورقه وين الكلام <تضحك> <وهمهو خوه. تضحك> <بقى عشان>. المقصود الله. دعا عدد صورة. هذي باجينة. على اه. عندك باي عن تناشف الموارد والارواح ونسف النحل وذهب الكفار وجماعة من فقها الى انه حقيقي في النقل. مجاز في الإزالة من باب استعمال الملزوم في اللازم احتجين بأنه أقرب عليه هو في الإدراك الحقيقة ولا يكون حقيقتهم في الإزالة دفعا للاشتراك وهو معارض بنهره وهذا الخلاف مما لا يتعلق به غرض علمي غلائل، غلائل، غلائل، هذا, غلائل، هذا غلائل، معناه الغاضي هو المفروض أنه لا يجينه المفرض لوحد يدوم مقتنع الشيء المفروض أنه يبعده أو ضلوا لوحد يتبع ما سفروا في ذي دي هذا كنت يقول في اولها واستغنينا عن ذكر الكدالي يا يا هذا معناه الوامل معنى الاصطلاحي فهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخي وقوله بيان جنسا ذكر الانتهاء لإخراج بيان المجمل والتقييد الحكم بالشرعي لإخراج الأحكام العقلية قبل أخروج الشر فإن بيان انتهائها بدليل شرعي ليس بنسخ باستلاح أهل الشر وقوله بطريق شرعي لإخراج الطرق العقلية كالموت والنوم والقفلة والجنون فإن شيء من ذلك لا يسمى ناسخا بالاستلاح والطريق الشرعي يتناول الكتاب والسنة كولن كانت أو فعلا أو تركنا أو تقديرا، ويتناول النسخ ببدل وبغير بدل وأما الإجماع غير بناسقين وإنما الناسخ سند، كما تقدم وهكذا القياس الناسق عندما يثبت النسخ به أصله لا عين ما هو الإجماع. ما هو الإجماع والأصر دي على ديه ناس نتفق على ان آية كذا منسوخة وأن آية كلا منسوخة لا, لا. لا. لا. لا. الوحي أصلاً الوحي إذا أنتهى الواحد أن الإجماع على إجماعه بعد انتهاء الواحد، فأي عندهم بعضهم أن الله قد يوفق أهل الإجماع للإصابة، فعلم هذا يعتبره إذا عندهم إن الله قد يوفقهم، احترام إلى مصلحة، هذا ناس ناس ناس عجقة يشدو، إزالت حكم شرعي بطريقة شرعي، وهما الله يجهل إلى. معرفة المصالح والباو ومعرفة الحدادة ومش نعيك جاءها عقلي والشرح عدل <تصفيق> والشرح عقلي شرع أنا عقلي. أنا عقلي يقول لا يجيس تقريثة الشرع عقلي الشرع عقلي الظلم ويجي الشرع وعقلي لا. هذا عدل القضية المبتوتة إذا وافقها هي عدلية القضية هذه مبتوتة وجعل الشرع وافق العدل فهي شرعية أدي نقله نقول إنه شرعي الشرع جاء وظابق وهو ممكن نقله إذا فهذا نسميه عدل لو اذا زاد شرط ولا هذا شرعي عقله م... مثلاً مثلاً لبحث تحليل ذبح الحمير شرعي. الحسن we'll هذا شرعي. كذا هذا فيه شروط هذا إذا ما شرعي. لبحث هي ما حرم على ذبح الحمير والذئ. إذا نهيها شرعية، لا نقول أنها عقلية لأنه ممكن أن يخالفه أن يبيعها مثل ما أباحنا باقي لأنه حامس فإذا ما هو ممكن أن يبيعها مثل ذا بحالة أبضل الموالداء فهو عقلي ولو طابق هذا الشرع <تصفيق> وهكذا قياس الناس عندما ينصر بيأصلي لاعظ وقولهم متراقين بإخراج نحو سرلي عنده كل زوال الى اخر الشهر وجميع طلب التخصيص هي انها يعني خرجت الاخراي ما لي وجميع طلب التخصيص لانها للدف وهذا للرف ما تنفع ها بقول وجميع درقة التغذية <تصفيق> لأنها الدفع هذا رفع ما التنبيه على النس الممتنين عند قبل إمكان العمل بالنسوق كما يجي إن شاء الله تعالى ومنهم من عرفه برفع الحكم الشرعي والمعاني المتقاربة لأنه بيان محظوم في علم الله تعالى خلاص قال هنا وين نحن هنا إن شاء الله ومنهم من عرفه برفع الحكم الشرعي يعني قال إن النس هو رفع الحكم الشرعي والمعنى متجاًر بان هناك قاله إزالة ها؟ قال بان انتهاء الحكم الشرعي والمعنى متجاًر بان يعني كذا ولا لأنه بيان محض لأنه, لأنه بيان محض في علم الله تعالى المتعلق بأمد حكم الحين قال إنه رفع لأنه بيان محظ في علم الله تعالى اما في علم لا تعالى هو ما بلباين محظ خت علا إلّا بعله آه سه أي فضلاً ثم ورث عنو ت محظ في علم الله تعالى المتعلق بامد حكمه يعني بمدة حكمه ورفع وتبديل في علمنا وفي اعتبار أحنا هو رب وتبين لظهور إطراعي في البقاء لأنها الظاهر عندما بعجابر لا أنها على طول وجاء وقال لناها خلاص نما. يا الله تسلم في البقاء فالبحث عن الترجيح بينهما قليل جدا ولا بد منه ولا بد منه. ومنهم من حده بالدلالة على خلاف حكم شرعي بدليل شرعي متراقض وظهر أن الدلالة أولى من الرفع والبيان لأنه ستقول للمحاق ها؟ ينحب ستاة ينحب للمحاق البيان والرفع سواء سواء البيان والرفع سواء لا ينحب البيان فقط ينرى إذا أخذ البيان والرفع واحد ما بلا متراجفات؟ لا ما متراجفات فيتعليم عند قلاء الإنسان حيوان ناضج سواء مره ولا دخل وهي عاجل هذا هذا انك ما سرعدي بات ما زواء يمسوه وين غير قال بينهم يا يراعي يراعي حقوق الآخرين يراعي حقوق الآخرين ترى يا يغلب علىك تقول ها سينهمشها ها سينه أول أمريكي منها وهي وخلاص العمل وقال إن الدلالة أولى من الرحول والبيان لأن نصد كل منهما باعتبارهم من دون آخر كما بيناه والدلال تستقب الاعتبارين بقي الكلام في نسخة تلاوة فقط فقيل لا يضر خروجه عن التعريف لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالاحكام يعني حندي وما بلاسة الشيخ والشيحة ما أصدقائيه ما بشي نسخة تمام آخر بالنصد ما تسبزناه إنها ضمعانيات ومرخمة على فرق بس وبرد فرق صور نسخة تلاوه وروا عني لما بشي لا بشي بشي هم ما بشي لا عندنا ما بشي بنادي رواح من أسحابي صاهرة داع عم وغيره لا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 <تصفيق> فايوش والله ما جاء لا جاء ما كل مبلغ هو قال لو عمره لان قال لو ما هو خايف من الناس يقولوا زاد عمر في القران لا اسفها الشيخ الشيخ عايد اعذن لا ما هو من الناس يقولوا زاد عمره القران لهني لا لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام لا مجرد نسخ هي غير خارجة والمراد نسخ الحكام الرقية كصحة التلاوة في الصلاة والرمضان على رحوجنا الله سبحانه وتعالى أنزل عجيبة نسخ الحكام الله الله الله كيف لا نسخ الحكام رقية هي غير خارجة هذا هالتلاوة والمراد نسخ الحكام الله